وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فإذا ذكرت المحن والبلاءات ذكر أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والإمام أحمد رحمه الله تعالى رجل ابتلي, ابتلي بلاء شديدا ورفع الله به ذكره ارتفاعا عظيما وكان كما قال دخل أحمد النار فخرج منها ذهبا أحمر رفع الله ذكره وأعلى مقامه وجمع الخلق حوله وصيره علامة على الدين الحق وعلى أهل السنة والجماعة وكما يعني لم يكن مالك والشافعي أضعف منه اعتقادا بل كانت عقيدات أحمد هي عقيدة مالك والشافعي ولكن الفعل لهما هو لأحمد لأحمد لأن أحمد هو الذي قام بأعباء هذا العقيدة وعذب بسببها والإمام أحمد أحد وإمة المسلمين الكبار من أهل الحديث والفقه وكان أحمد يحفظ ألف ألف حديث كما قال أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي قال لعبد الله بن أحمد إنا أباك كان يحفظ ألف ألف حديث يعني مليون حديث قد يقول القائل هي السنة فيها مليون حديث نعم لكن إذا عرفنا المقصود بالحديث المقصود بالحديث عند القوم الاسناد فأي شيء يروى باسناد يسمى حديث الحديث الواحد المتن الواحد لو روا لو روية بألف اسناد يسمى ده ألف حديث إن كان متنا واحدا فهم يسمون كل ما رواه باسناد يسمونه حديثا ويسمون الـ الـ الحديث الإسناد بالحديث فقوله إن أباك يحفظ ألف ألف حديث يعني ألف ألف إسناد وهذا عدد ضخم جدا وكان أحمد رحمه الله تعالى في علوم السنة لا شق له غبار كان يقال أربعة حفاظ في زمانهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والشاذكوني فأما أحمد فأعلمهم بفقه الحديث أعلم هؤلاء الحفاظ بما يستفاد من الحديث وما يستنبط منه وما يؤخذ من الحديث وكيف يستخدم هذا الحديث ولهذا مسائل الإمام أحمد كثيرة جدا مسائل أصحاب الإمام أحمد الإمام أحمد لا تحصر كثيرة جدا ومن عجيب أمر الله عز وجل في أحمد أن أحمد كان ينهى عن الكتابة كان ينهى عن التصنيف وكان لا يكتب إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صرفا لا يخلطه بشيء كان يقول لا يخلط بحديث النبي كلام غير وكان ينهى عن وضع الكتب فلما علم الله صحة قصده وسلامة نيته حرض أصحابه لكتابة كلامه هو لما أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله الله فكتب أصحابه عنه كل شيء كتبوا حتى سعاله لو بس كده حب يكح ولا حاجة كان يكتبوا أحمد كح في الحتة دي لأنه صدق الله تعالى ووقر شرعه وقر النصوص الشرعية الكتابة والسنة فلهذا وقره الله عز وجل ولهم أصحابه كتابة الكلام كله عنه فلا تحصى مسائل أصحابه عنه في الفقه فقه الأحاديث فأفقها هؤلاء الحفاظ لهم أسياد زمانهم في الحديث كان أفقان أعلمهم بفقه الحديث وكان ابن المديني أعلمهم بالعلل بالمشاكل الغامضة التي تعتري الأحاديث فتدفعها عن الصحة وكان ابن معين أعلمهم بالرجال بالرواه هذا ثقة هذا ضعيف هكذا يعني وكان الشاذكوني أسردهم كان دا يعني أشدهم حفظا وأكثرهم سردا للحديث هكذا بلا يعني غلط في الغالب فأحمد كان ذا رتبة عالية والشافع رحمه الله تعالى يقول خرجت من بغداد فما خلفت بها أعلم ولا أورع ولا أذكى ولا أفضل من أحمد بن حنبل وهذا سناء عال جدا من الشافعي في حق صاحبه وتلميذه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يدل على علو قدر أحمد ومع ذلك وقعت الفتنة فابتلي أحمد بلاء شديدا وكان سبب هذه الفتنة التي إذا قيلت المحنة لما نقول المحنة أعطوهما فانطلق هذه العبارة إلى محنة خلق القرآن التي وقع وقعت الإمام المبجل أحمل بن حنبل رحمه الله تعالى وكان السلف جميعا متوافرون متطابقون على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق القرآن هذا كلام الله صفة من صفات ربنا القرآن كلام الله صفة من صفات ربنا فكيف يكون مخلوقا كيف صح أن ينسب إلى الله تعالى صفة مخلوقة إذا قلنا إن القرآن مخلوق وهو صفة من صفات الله فهذا يعني أن الله تعالى مخلوق أو فيه ما هو مخلوق وهذا كفر والعياذ بالله رب العالمين ولذا أجمع السلف على كفر من قال القرآن مخلوق لما القرآن كلام الله صفة من صفاته منه خرج وإليه يعود منه بدأ من عند الله عز وجل وإليه يعود في آخر الزمان يطاف على المصحف في ليلة فلا يبقى في القرآن في الصدور ولا المصاحف في شيء في آخر الزمان ناس تصبح في صباحة ليلة المصاحف في بيضة يجي افتكر مش فاكر حتى التالفتحة خلاص يرفع القرآن إلى ربه كما جاء من عنده وكان السلف ساكتين عن هذه القضية كش يكلموا فيها أصلا معروفة القرآن كلام الله صفة من صفاته وربنا يتكلم كان هذا الأمر سائدا حتى بدأ يسري الفكر المعتزلي الضال في أوصال الأمة وكان من أول من تكلم في هذه المسألة بشر المريسي وبشر دوت كان من يعني كبار المعتزلة وكبار المبتدع. ولما بدأ يخرج منه هذا هذا الفكر الضال وعلم بها الرشيد قال والله لئن أقدرني الله على بشر لا أقتلنه قتلة ما قتلتها أحداً قط وكان الرشيد محاميا عن دين الله عز وجل كان يغار على على على السنة ولا أدلل على هذا من أنه مرة جرى في مجلسه مرة ذكر حديث حديث التقاء موسى وآدم عليهما السلام إن موسى وآدم التقيا فقال موسى لآدم أنت أبونا آدم أخساننا الجنة فقال له آدم أتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة فحج آدم موسى ذكر هذا الحديث بحضرة هارون الرشيد وكان في المجلس أحد أعمامه عم أمير المؤمنين قاعد فقال الرجل كيف اجتمع زي اجتمعوا هما الاثنين ماتوا رجل لعله مش واخد داله بيستشكل فقال هارون الرشيد علي بالسيف والنطع حتى السيف نموته الراجل ده عم ده أقتله دلوقتي يا أمير المؤمنين قال يقتل يشكك في حديث رسول الله وما له هو هو ماله اجتمع فين ولا ازاي يسلم ياخد اسمع الكلام ويسكت خالص مش اختصاصه فكاد يقتل عمه عم عمه من أجل أنه تكلم عن حديث وهو لا يدري وكان محافظا على السنة محاربا لأعدائها كم قتل من الزنادقة وهارون هذا الذي أشعه عنه إن هو رجل الجواري والغناء والرقص كما تصوره الأفلام الأجنبية أفلام الأعداء الجماع النصارى الموتورون من هارون لأن هارون فتح ديارهم هارون الرشيد فتح ديارهم فلذلك هم ينقمون عليه وكان من أفاضل الخلفاء على ما فيه من السعة والترفه الذي لا يخلو منه خليفة الجماع الملوك يعني لهم وضع غير الناس بسبب ما هم فيه من الأبهة والملك الأبهة فيه عندهم تجاوزات لكن يعني نسأل الله أن يسامح الجميع فعلى ما فيه من هذا, من هذا الإفراط في هذا المسائل لكنه في الجملة من خيار, من خيار الخلفاء وكان يجاهد في سبيل الله عاما ويحج عاما كان كل سنة إما يكون في مكة بيحج أو في غزوة في سبيل الله وكان رجلا يعني له قدر عند المسلمين هارون الرشيد هذا فهارون الرشيد لما سمع ببشر المريسي ده وبدأ يتكلم في مسائل دية قال والله لئن أقدرني الله عليه لأقتلنه لا قتلة ما قتلتها أحدا قط قبل بس أمسكه بس فظل بشر مختبئا عشرين سنة لأنه مختفي ويروح منه إسماله وبعد خالص عن أرون رشيد فلما توفي هارون كان كذلك في زمن ابنه الأمين أما أرون رشيد مات والأمين الخلافة فكان الأمين أيضا محمود السيرة في هذه الناحية ما كانش لي علاقة بالجماعة المعتزلة ولا بالجماعة المبتنعة وظل بشر أيضا مختلف لما تولى بعده المأمون اجتمع حول المأمون المعتزلة خالطوه ولعبوا في دماغه واستزلوه فوقع في بدعتهم وإنما يأتي الكدر من رأس العين الناس على دين ملوكهم الراجل ده إذا, خلاص. إذا كان راجل كويس سيصلح كل من من تحت هيحافظ على السنة رجل سني لما يكون مبتدع ومشي مع المعتزل أو مع غيرهم هيحافظ عليهم ويحمل الناس على الباطل وإنما يأتي الكدر من رأس العين يأتي من فوق دايماً قال البيهقي عن المأمون قرب من مجلسه جماعة من المبتدعين والفلاسفة حتى ألقوا في سمعه من كلام أهل الزيغ والبدع ما حمله على القول بخلق القرآن ونفي الصفات ما عن المعتزلة فرقة ضالة من ضلال المسلمين يقول لك دفعوا عن الإسلام ومشي الإسلام الإسلام ليس يحتاج إلى الظلال حتى يدافعوا عنه كيف يدافعوا عنه هم يهدمونه أصلا لكما ردوا على الفلسفة وبعدين يعني واقعهم فيما, فيما هو أشدنا الفلسفة المعتزل ردوا على الفلسفة ثم ابتلوا ببدعتهم واقعوا في الضلال أيضا فكان ماذا إيش الفيدة يعني وإن الإسلام يحتاج إلى أن يرد عنه ضال أو ليس في أهل الحق من يستطيع الرد عن دين الله عز وجل يعني أهل السنة والجماعة من السلف الصالح عجزوا عن الرد على المبتدع الفلسفة حتى جاء, جاء المعتزلة اللي هم أصلاً ضلال مثلهم وردوا عن الإسلام الإسلام في غنى عن هذا كله يرد عن نفسه يعني فالراجل اجتمع بهؤلاء الناس المبتدع هؤلاء والفلاسفة والمعتزلة وحسنوا له القول بخلق القرآن ونفي الصفات وماذا بالمعتزلة إن الصفات إن عشان هم قال يعني طلعوا ربنا واحد وهم يسمونه يسم أهل العدل والتوحيد أهل العدل والتوحيد التوحيد يعني إيه؟ يعني ليس هناك قديم إلا الله طيب يعني إيه كلام دوت طبعا لفظ قديم هذا أصلا في في إطلاقه على الله تعالى نظر بل هو الأول كما ذكر جل في علاه عن نفسه هو الأول والآخر لكنهم يقول لك أنه ليس هناك قديم إلا الله طيب يعني عايزين تقولوا إيه حاتوا من الآخر يقول لك ما احنا يعني معناه أن ربنا ما عنده الصفات لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا شيء خالص كيف هو قال هو السميع البصير عندك لا ما احنا لو قلنا ان هو يتكلم ان قلنا ان هو يسمع يبقى له سمع والسمع ده لو لو كان قديم زي قدم ربنا يبقى في اتنين قدماء الله والسمع يبقى ده شرك بالله جهالة جهالة و و, و عقول بسبب الفلسفة والكلام فنفوا عن الله كل الصفات عطلوه من الصفات عبدوا عدما طبعا ليس في هذا إشكال لان احنا بندعي ان هناك اثنين ولا حاجة هذا السامع صفة من صفات ربنا مش واحد تاني موجود معاه ده صفة من صفات لا تنفك عنه فما فيش تعدد قدماء ولا حاجة كما يزعم هؤلاء الضلال فنفوا كل الصفات وعليه نفوا الكلام وبالتالي طلع القرآن مخلوق وهذا وهذه ضلالة بل بدعة مكفرة والعياذ بالله رب العالمين والمأمون حتى لما, لما وقع في هذه البدعة الزميمة في أول ولايته كان يتردد أن يحمل الناس عليها كان هو معتقد الاعتقاد الباطل دوت بس كان خايف يفرض على الناس كان لسه بقايا من الأشياخ الكبار موجودين لسه مأموم العلماء يرهابهم ويخشى جانبهم العلماء هؤلاء هم ملح البلد كما يقول القائل يا علماء الدين يا ملح البلد من, من يصلح الملح إذا الملح فسد فالراجل كان هناك جماعة من أشياخه جماعة كان هو يهابهم العلماء كان عمل لهم حساب فما كان شيء عايز يحمل الناس على, على هذا القول مرة واحد يقول يحيى ابن أكثم قال لنا إن المأمون هو نفسه قال كده كمان المأمون قال لولا ما كان يزيد ابن هارون لاظهرت القول بخلق القرآن قال بس أنا خايف من يزيد ابن هارون كنت ما قلت للناس كلها وأحملتهم حملا على أن يقول القرآن مخلوق فقال له بعض جلسائه ومن يزيد ابن هارون هذا حتى يتقياه أمير المؤمنين مين ده عشان تخاف منه راجل حتى عالم حتى عالم ولا حاجة يعني انت تخاف من عالم ولا ايه؟ فقال إني أخاف ان ظهرته أن يرد علي فيختلف الناس وتكون فتنة الناس عرف من يزيد هذا ورجل شيخ من شيوخنا ومسمع الكلمة وانا لو خليفت واتكلم فيها نستهيج معرفش أخلص فابعدني عن فقال أحدهم أنا أتكلم مع يزيد ابن هارون قال له تابعنا سيبنا روحنا أجس نبضه أشوف يعني رأيه في القصة كده من بعيد لبعيد وما أقولوش أنت ولا حاج فقال له روح اصطرف دونكهم روح شوف يقولكين فلما ذهب الرجل من من نذماء المأمون إلى يزيد ابن هارون في واسط قال له يا أبا خالد إن أمير المؤمنين المأمون يقرئك السلام ويقول لك إني أريد أن أقول القرآن مخلوق فما عندك في ذلك إيه رأيك فقال يزيد كذبت كذبت على أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه ولم يقل به أحد لا ما يعمل هاج رجل طيب فرجع الرجل وذكر ذلك للمأمون فقال المأمون قد تلعب بيجدحك عليه هو عارف أننا عايز أقول كده بس حب يعني هو إيه يعني ياخدني بالزوء قالك ما يعملهاش وهو أكبر من ذلك إذا لو عملها تبقى مشكلة يعني بإيه دي بين, بين السطور ما تعملهاش أحصل لك يعني فكف عن وظل بعيدا عن أن يظهر هذه الفتنة طيلة حياتي يزيد بن هارون وغيره إلى أن مات أشياخ, أشياخ اللي كان لهم هيبة في نفسه بل أظن أن الساحة خلت وطبعا لأنه الجماعة اللي حاوليه كلهم مبتدعة معتزلة فمش شايف الأنوار مش شايف نور الأئمة لأحمد ابن حنبل وابن معين وابن المديني والجماعة الكباء مش شايفهم ما هو من اللي مين اللي بوصل له الأخبار الضلال الجماعة المعتزلة فهو مش شوفينه غير اللي زيهم بس لكن إن ذكر أحمد يقولوا ده أحمد دالي استعير صغير كما سيأتي أحمد هذا صبي طيب ابن معين يقولك ده راجل مش عارفين فلن ده أكل أموال اليتام فلان ده راجل نصاب ده بتاع مادة ده بتاع فلوس طلعوا له كل علماء السنة كلهم شرك كلهم ناس ما ما ينفعوش. ومن بقى مين عنه العلماء احمد بن أبي دواد وعمر بن عبيد واصل بن عطاء والناس اللي هم كلهم من طيفة الضلال دولي والمرء يرى بأعين أصحابه فهارون لما قرب عفوا المأمون لما قرب بطانة سيئة ديت منه ما كان يرى إلا السوء مش بيشوف غير السويد لأنه لابس نظارة سودة ولو لابس نظارة بيضاء لا الأنوار. والحديث هو حديث طويل وهذا هذا مطلعه ونتمه في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.